السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الجن عالم غريب في اسمه غريب في معناه سنتعرض في هذه الحلقه الضييمه ان شاء الله الجليله بصحبه الاساده العلماء لعالم الجن في القران الكريم والسنه النبويه المطهره الفرق بين الجن والشياطين هل من الجن مسلم وكافر وهل هم قوم مكلفون كالبشري تماما سنعرض ايضا لقضيه مس الجن للانث وهل هذا حق ام باطل وقضيه الرقيه الشرعيه وكثيرا ما نعرج على مثل هذه الامور بصحبه الساده الافاضل فضيله الاستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ رئيس قسم الحديث بجامعه الازهر مرحبا بك فضيله الدكتور وايضا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن البر استاذ الحديث بجامعه الازهر مرحبا بك فضيله الدكتور وربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدور وينطق الحق على لسانتكم ان شاء الله عالم الجن في القران الكريم هل الجن حقيقه ام ضرب من الخيال وهل له ذكر في القران الكريم والسنه تفضل مشكور يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه وكل من اتبعه داه وبعد الجن حقيقه موجوده وهم طائفه من خلق الله كما ان الانس طائفه من خلق الله الموجودات التي فيها ارواح منها الملائكه خلقوا من نور ومنها الجن خلقوا من نار ومن الجن ما فثق فهو شيطان او ابليس ومن المخلوقات الإنس وهم نحن المكلفون وكذلك الجن مكلفون أيضا بالإسلام الجن ذكروا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي القرآن الكريم سورة تسمى سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فقالوا وقال الله تعالى في سوره الاحقاف وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به فالجن من مخلوقات الله وهم مستترون عنا في الدنيا نحن لا نراهم وانما هم يروننا وفي الاخره ان شاء الله احنا اللي هنبقى نشوفهم وهم ما يشوفوناش اي برضه يوم لك ويوم عليك الحكمه في ان هم ما يشوفوناش يعني في الاخره يا رب العالمين بقول هو زي زي احنا ما بنشوفهمش في الدنيا نعم لكن ما انت زي الوفاق قبل النبي عليه يعني هم يتعفرط يعني ان احنا فعلا ما بنشوفهمش ايه ايوه في الاخره هنشوفهم هم مش هيشوفونا وده انا فرحان بيه جدا لان <تصفيق> يوم لك يوم عليك <تصفيق> لكن اللي انا اودي ان احنا نعلمه إن المسلم لو بيحصن نفسه زي ما سيدنا محمد علمنا وبيحصن ولاده وتحصين سهل جدا في الإسلام تقرأ فس قل أعوذوا برب الفلق وقل أعوذوا برب الناس يعني هذا سنعرض ضوء في الركيا الشرعية إن شاء الله لا أنا عاوز أقول يعني إيه الحقيقة حقيقة الجن نعم. الآن نحتاجه في قضية الجن الجن أيوة عالم موجود نعم. والرسول كلمه هل له قدرة على التشكل؟ نعم والرسول هل يظهر الجن للانسان في اي صور ايوه نعم يظهر عنده قدره على التشكل والرسول عليه الصلاه والسلام راهم والصحابه راوهم واهل عصرنا منهم من يرى الجن ومنهم من يتمثل له الجن يتمثل ممكن في صورة حمار في صورة كلب يتمثل له في صورة انسان عادي جدا بس ابو هريره لما مسك الجن لقى ايده كلها شعر زي ايد الكلب كده نعم ولكن كانوا الصحابه ما بيخافوش منهم ابو هريره لما مسكوا قال له والله لا موديك لسيدنا رسول الله قال له ده انا ولادي اطعم من الجوع والهدف ونحب... كان جاء ليسرق منا من تمر من الصدقه تمر الصدقه فابو هريره قال له لا هوديك قال له ولادي اطعم من الجوع سيبني اخد شويه تمر وانا هقول لك على نصيحه كويسه جدا قال له لو قرات ايه الكرسي ما يقدرش اي جن ولا شيطان ولا عفريت ازرق يقرب ناحيتك ولا ناحيه اولادك ونتها ولا ازرق ولا اخضر قال هو الاخضر الجن كلهم مش حد واخضر انواع الجن نعم فمش اسابه خد شويه تمر ومشي ورا ذهب ابو هريره وقاء حكى لرسول الله الحكايه فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له صدقك وهو كذوب هذه في المره الثالثه ما كذبوا هم كذابين نعم فيعني انا عاوز اقول للمسلمين ما تخافوش قوي من الجن بالطريقه اللي الناس دلوقتي كلها تقول له جن يخاف يعني انا بتهالي دلوقتي ان المشاهدين معظمهم خايف ان احنا بنتكلم عن الجن وايه دلوقتي انتوا متصورين مثلا ان ممكن ايه ولعه تروح طالعه من فرحنا كده الجن يعملوها وانا عموما هبقى ايه يعني ارقيهم ارقي نفسي عشان اخليهم يروحوا على الشيخ عبد الضب الشيخ عبد الضب انا عارف ان هو قارئ في الجن اكثر مني هو اخونا دعاء دعاء مربوح صراحه اتمنى من الدعاه انهم يقراوا في موضوع لا. التحصين ويعلموا المسلمين من على المنبر كيف يحصن نفسه واولاده وبيته وكيف يحصن نفسه من الحسد ومن السحر ومن وسوسه الشياطين ومن افاعيل الجن الامور دي سهله جدا في الاسلام والرسول علمها لنا والله تبارك وتعالى شاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الكثير عن هذه الدائره وكل الدوائر الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نعيش فيها احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نتعامل مع البحر كيف نتعامل مع الجبال كيف نتعامل مع الحيوانات حتى يسكنون الارض قبل خلق البشر ايوه هم يسكنون الارض طول عمرهم والى الان يسكنون الارض في عامين على الظاهر نعم نعم يسكن. يسكنون الارض من على الظاهر وفي المغارات وفي كذا وفي كذا واي منطقه فاضيه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فراش لك وفراش لاهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان يعني حتى في بيوتنا نعم ممكن لو في شياطين او الجن تسكن وانا لما ادخل بيتي في البلد وانا باسيبه بالشهر والاثنين لازم الاول ااذن واقيم كمان وحتى ان اي جن في البيت يمصلي يمشي فهم عايشين معانا لكن مسلمين ما لهمش قدرات غير عاديه يعني ما فيش جن مثلا تقدر تقول له روح هات لي 5 مليون جنيه من بنك كذا ما يقدرش نعم ولا خد اسرق فلوس من فلان ما يقدرش ولا ولع في فلان ما يقدرش ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلام حبيب طيب بس انا اللي اتوقف فيها مع <تصفيق> يعني ارجو ان الناس ما تفهمش ان الشياطين والجن دول يقدروا يعملوا اللي هوام فيه ابدا هما مخلوقين زينا بالظبط بل احنا اقوى منهم يعني الصحابي كان بيمسك الجن وبيكتفه وكذا وكذا والعلماء الى الان مشايخنا بيتعاملوا مع الجن معاملة عاديه جدا وانا شخصيا في مره ظهر جن نهرته قلت له تمشي ماشي خلاص فيها ايه لكن هل رايته راي العين لا هو ما ظهرش قدامي ما يقدرش يظهر نعم no. ده هو خاف موت من ازاحهاتي كل علماء السنه او كل علماء الاسلام الجن يخاف منهم no. جدا ولكن الامم الاخرى من غيرنا يتعاطفوا قوي مع الجن الكفره نعم no. الجن المسلم بيحب علماء الاسلام والمسلمين no. لكن الجن الكافر يتعاطف قوي مع دعاه الكفر ويتعاون معاهم قوي وصاحبوهم وممكن يعملوا سحر للمسلمين وكذا ولذلك انا بقول يا ريت الدعاه اللي زي الشيخ عبد الله كده انتوا يعني متفرغين للدعوه يا ريت تعلموا الناس ازاي يتقي السحر وازاي يتقي العفاريت وتصل ما هو الاتصالات كتير في الحلقه دي في سلام عليكم في في في سلام عليكم. عليكم السلام سلام عليكم الله يبارك فيك فضالي من الجيزه السلام عليكم وعليكم السلام تفضل سلام وبركاته اتفضل يا ريت وطط التلفزيون واتكلمنا من التليفون الله يحفظك اتفضل يا ريت وطط التليفون واتكلمنا من التليفون الله يحفظك امم وكده اتفضل مشكور الله نعم فانا ارجو يعني يعني نعرف الموضوع على حقيقته مفيش جن هيقدر يقابل واحد يقلع عين نعم يعني انت سمعت صوت بلاش الجن بلاش لكن لم ايه لم ايوة ايوة ترى ايوه ايوه لكن ال ال الجن له قدره محدوده يعني طريقه انه يراكم هو كبير من حيث ثلاثه انهم تخص الشياطين والجن ولا الشياطين فقط الشياطين والجن الشياطين هم في تفصيل واحد يعني اه اه هم من بعض عنصر ايوة هو عنصر واحد هو عنصر الا ليس كان من الجن ففسق عن امر ربه نعم فابليس من الجن لكنه عصى نعم والشي... والجن فيهم من عصى وفيهم من اسلم نعم وان من المسلمون ومن القاسطون القاسطون المائلون no. من قسط بمعنى جرى no. لا اقسط بمعنى استقام no. No. فمن المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولاك تحروا راشد, راشد واما القاسطون فكانوا لجاهلنا ما حطبه ففيهم مسلمين وفيهم كفار والمسلمين مشكورين ما بيخدموش المسلمين ابدا وعايشين هم بياكلوا ويشربوا خلاص انما الكفاره متعاونين قوي مع كفره الانس ضد مسلمي الانس فياريت علماء الاسلام خاصه الدعاه يتخصصوا في دراسه الموضوع شويه وعرفوا المسلمين كيف يحصن نفسه من كفرت الجن او الابالسه او الحسد سواء حسد الجن او حسد الانس وهم ابرع منا في الحسد يعني لما يحسدك انس يمكن رقيتك تكون اسهل من, من حسد الجن الجن, الجن عندهم وحشه قوي فمنخافش منهم لان احنا الحمد لله عندنا التحصينات ف طيب وحاولت من, من الاخوه الدعاه انهم يتخصصوا في هذا مم. ويعرفوا المسلمين كيف يتقي المسلم شر الحسد والبا لسوء <تكلم> <صارف> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله دلوقتي انا عندي يعني مشكله لكن طبعا الحمد لله على كل حال في الاول وفي الاخير يعني الحمد لله سبحانه وتعالى اتفضلي انا دلوقتي عندي 53 سنه وعندي اولاد لكن حصل ان انا بقالي 5 سنوات ما خرجتش من البيت نهائي <تصفيق> بيقولوا ان انا عندي فوبيا مساحات واسعه لكن انا في البيت هنا بقرا القران اصلي واقيم الليل واصوم ومش حاسه باي شعور اي حاجه ثانيه في البيت نهائي استاذ حضرتك بس انا افتح باب الباب الشقه واجي اخرج احس ان انا زي النحله اللي بتتهز وكل عضلات جسمي مش عارفه اتمكن اتمكن منها واحس ب قلبي هينقبض عليا ويقفل نشفف في الحلق وانا مش عارفة اعمل ايه الوقتي اللي امني حتى برضو واجه في الاسنان ما عارفش اروح لطبيب ولا روح لوالدتي ولا روح فرح ولا روح عزة ولا اي مكان ليه حوالي خمسة نوات بنص الطريقة محبوسة في البيت طيب ان شاء الله احنا نعرض للامر على السادة العلماء صلد حضير علي بالله عليكم من افضلكم في اسلام يعني هل عرضت نفسك على طبيب؟ نفسك نعم هل عرضتي نفسك على احد من الاطباء هو انا قريبا جاتلي جاتلي جاتلي دوار في الاذن الوسطى وخدوني في الاسعاف لكن قالوا ان يعني لو لو عندي اي شيء يعني شيء مثلا مرض ما يستاهلش كل الحاله اللي انا اللي هي اللي انا اللي انا عدم الكلوك دي طيب ان شاء الله تتابعينا وتسمعي ايه الاجابه ان شاء الله من الساده العلماء دكتور عبد الرحمن قضيه خطيره يعني احنا مع الدكتور دنوه ده عرفنا ان الجن حقيقه وليس ضربا من الخيال وان القران ساق بعض الايات عن الجن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم كما ارسل الى الانس حدود التعامل مع الجن او قضيه عشان تكون قضيه ظاهره شويه مس الجن للبشر هل هذا صدق وحق ام انه ايضا ضرب من الخير تسمع كتير ان واحد تعبان واحد عنده مس من الجن متلبس الجن بجسده وفيه واحد قارب ييجي يقرأ عليه الرقية ماذا تقول في مثل هذه الامور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن دعا بالعوة في اليوم الدين ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واحفظ امتنا ويدفع عنا الشر بما شاء وكيف شاء انه على كل شيء قدير والحقيقه تاكيدا لكلام استاذنا الدكتور عبد المهدي احب ان اضيف اضافه بسيطه وهي انه دائما ما تكون الحقيقه وسطا بين طرفين هناك فئه من الناس الان من من يعتبرون انفسهم مستنيرين واصحاب معرفه ومتاثرون بالبالبالبالانجاز الغربي المدني يدعون انه قضيه الجن هذه قضيه يعني لا اصل لها وهي نوع من من التخاريف لانهم يؤمنون الا بما يقع تحت حواسهم هم وبالتالي هم ينكرون الوحي وان كان بعضهم لا لا, لا يعبر عن هذا بشكل واضح انما هو يعتبر انه فكره الجن وفكره عوالم غيبيه هذه اشياء يضحك بها رجال الدين على العامة استاذ حضرتك على الاتصال اسف لقطع الحديث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه صدق. الله وبركاته تفضل كل عادنا للشيخ بس ما هو الخبص والخبائث لازم نستعيذ منه عند دخول دورات المياه طيب ان شاء الله ستتضمن اجابه تبعنا باذن الله ويسع من الخبص والخبائث <تصفيق> <تصفيق> نعم وفي المقابل هناك طرف اخر غارق في هذه المساله بشكل يكاد يفسر كل احوال الحياه على انه مرتهن للجن زي ما الاستاذ نبطاع المودي متخيل ان هو يقدر يقلع عينيه ويعاده في البيت والى اخره وما بين الطرفين ياتي الاسلام العظيم ليقر الحقيقه هذا مخلوق من مخلوقات الله نعم خلق من نار واودعت فيه بعض الاسرار والخصائص الخاصه كما اودع في الانسان بعض الاسرار والخصائص الخاصه لا يملك من امر نفسه شيئا واعطانا الله نموذج واضح على انه لا يملك من امر نفسه شيئا حينما كانوا يخدمون سليمان عليه السلام ومات سليمان وظل متكئا على نسائه وما وظل الجن يعملون وهم لا يدرون حتى اكلت الارض المنساه فلما خرت بينت الجن لو كانوا يعلمون الغيبه ما لبثوا في العذاب المهين نعم ولما اراد الله ان يسخرهم لسليمان سخرهم لسليمان نعم صحيح ان لهم قدرات غير قدرات البشر بالخصائص التي يميزوا بها كان ينقلوا اشياء معانه بتسخير الله سبحانه وتعالى وليس نعم. لانهم يعني بامكانهم يعملوا نعم. انما بتسخير سخرهم الله لسليمان فابداوا عجائب عجائب كثيره ولانهم لهم خصائص غيرنا فممكن يعملوا اشياء على خلاف ما تقتضيه الطبيعه البشريه فحين يراها الناس يرونها عجائب ذكر الله ثنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل انا الاخ شريف من الجيزه اهلا وسهلا استاذ شريف من الجيزه اهلا تفضل مشكور حضرت الشيخ بيتكلم عن الجن نعم انا شفت الجن طيب ماشي مدى رأيك كنت كنت ملتزم جدا بال بصلا... طب يعني وط التلفزيون شويه واسمع واسمعنا من الهاتف ان شاء الله الجن ده شفته اا وكان وقف في الشارع في سورة كلب كئيم نعم واريت قرآن وكان بقى يهز راسه وي وي وبعد عني كويس وانا وكنت دائم الزكري بالله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم وصف الزكر اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الذكر نعم طيب نحن وقال نتفق والله ولا يزال لسانك لسانك رطبا بذكر الله احسنت يعني نحن نتفق معك ان الجن موجود وبيظهر في صور غير الصوره اللي هي العنصر الناري والدكتور عبد المهدي اظن ان انا وجهت اليه هذا السؤال هل يظهر الجن في صور مختلفه قال نعم منها صور الكلاب وصور لا صوره الحمار وما شابه ذلك فنحن نتفق معك ان الجن قد يظهر وقد تراه في مثل هذه الصوره التي ذكرتها وجزاك الله خير ان انت اعتمدت عليه بالقران الكريم والذكر نعم اذا ما بين الطرفين الذي ينكر والذي يفرط في نسبه كل الحوادث وال وغالب ما يجري للناس الى الجن يلقي في الاسلام العظيم ليضع الحقائق بين ايدينا القران وفي القران وفي السنه حتى نتعامل مع الموقف بشكل طبيعي نعم. فالجن خلقوا من خلق الله تبارك وتعالى اصلهم من نار كما اننا اصلنا من طين لكن ليس بالضروره ان يظهر باستمرار في شكل نار له قدره على التشكل بتقدير الله وليس ولسه المساله يعني لو قدر على التشكل في اشكال مختلفه ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلنا او اذا نزلنا منزلا ان نؤذن واذا دخلنا وقبل ان نقتل بعض الحيوانات التي تظهر ان نؤذن وقد يظهر في صوره كلب اسود لا. وقد يظهر في صور مختلفه فنتعامل معه بما امر الله تبارك وتعالى ال الذي نؤمن به وندين الله تبارك وتعالى به ان هؤلاء الجن خلق مثلنا مكلفون كما كلفنا نعم لا يملكون من امر انفسهم فضلا عن ان يملكه من امور غيرهم شيئا نعم لكن قد يبتلي الله تبارك وتعالى بعض العباد بتصليط هؤلاء الجن عليهم من حيث لا يراهم الناس ليكون ذلك اختبارا وهؤلاء الجن نوعان مرده وهؤلاء هم الشياطين ولا يخلو انسان من شيطان قريب ما من احد يولد الا وله قرين نعم. حتى حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للسيده عائشه قالت وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله امكنني منه فاسلم او اعانني عليه فاسلم قيل فاسلم بمعنى انه الشيطان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اسلم او فاسلم انا من وسوسته ومن قدرته على تاثير الا بخير هذا امر واضح واجب ان يكون عقيده المسلم نعم في التفسير في الجن او اقسام الجن قرات ان فيه العامر الذي يسكن البيوت وفيه القرين اللي هو ملازم ليه ثم فيه المارد يعني اقسام اللي نحن يجب ان ناخذ عقائدنا في مثل هذه الامور الغيبيه من القران يعني حتى حين يقال انه حصل في الواقع كيتو كيت وكيت هذه الوقائع ليست هي التي تنشئ لنا العقائد وانما قد يعني تؤنس رؤيتنا وفهمنا عقائدنا نتناولها من الكتاب ومن السنه القران تكلم عن ان منهم شيطان مارد وانهم اخذ الاذن لو سمحت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ محمد بن القاهره السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله اذا كان الشيخ الله يحفظك والله يا مشيخ ده في موضوع بيحصل معايا الي سنه ونص كنت انا ساند الفلوس بتاعه الشغل وكده وانا شغال في الدكان اتفضل ولا الفلوس كل ما اسندها الاقيها ناقصه وبشك في نفسي مش قادر اشك في حد يعني نعم ووبعدين اكذب نفسي ان الفلوس فينها فدخلت الاسبوع ده لقيت مبلغ جامد بتاع 10000 جنيه رايح نعم يعني مثلا في 20000 جنيه لقيت منهم 10 وال10 ضايعين في الحاجه دي انا قفل عليها والمفتاح معايا ما حدش يقرب صيده الله نور ربنا مفيش حد تاني بيقف معاك في في الدكان؟ لا والله حضرتك البوليس كده في البيت وانا قافل عليه ومفتاح كده معايا. طيب الله هي المستعان. مفيش حد بيخش الشقه نهائي حتى عندنا بالنسبه للربط في مكان في الاكل. نعم. محدش يجي عندنا ولا نروح عند حد. طيب يعني هل سبق ان فيه فلوس قبل كده ضاعت قبل ال10000؟ بيقول لك باستمرار المرات دي. قبل ال10000 كان بتحصل حاجات خفيفه يعني 500 1000 جنيه. يعني حتى المدانه ما بتسلك 100 جنيه ولا حاجه في فوق ها على بال ما تنزل عند الدكان شويه بيته قريب يعني تمام على ما تنزل تطلع ما تلاقيش ال 100 جنيه في الدكان طب هل في حد في البيت ثاني لما بيحط فلوس ما بيلاقيهاش نعم في حد ثاني غيرك معاك في البيت لما بيحط فلوس ما بيلاقيهاش ما فيش حد في, البلد في, البلد في البيت سيره ما عايش كده لا ما فيش فلوس بتسرق من حضرتك طيب الله المستعان متابع معانا ان شاء الله يا اثنين اخوات في حاجه بتطلع منهم لما انا اتكلمهم واقول لهم انت ايه اللي جرى لك انت مش عارف ايه انت نعم الكلام ده يعني طيب ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله ارجوك منك كده يعني دكتور عبد الرحمن اذا اذا هؤلاء الجن زي ما قال الاستاذ الدكتور لا يملكون شيئا هذه مساله مهمه يعني قدرته انه يسرق فلوس هذا كلام فارغ ولا اصل له ولا يمكن ان يقال به والا لكن له اصل يا دكتور عبد الرحمن انه ذكروا الدكتور عبد الحميد في انه جاء يسرق من تمر الصبار هذه قضيه خاصه لخصوصيه لتعليم معين ولذلك لم نسمع بعدها ان شيئا سرق فقيل ان الجن سرقته لا لا لا سمعنا في في, في سمع ان وهذه ليست خصوصيه لو خصوصيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ان هذه خصوصيه لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم من اول ليله وهو يقول لابو هريره آآ آآ ماذا قال صاحبك الليله يعني القضيه مش قضيه عابره لا النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود من غير من غير ان يخبره ابو هريره نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه من غير ان يخبره ابو هريره اذا هناك امر مطلوب اعلامه وهو انه هو ياكل ويشرب نعم واكل لا ياكل مما يبقى من اكل ابن ادم من العظم ومن الروت والى اخره نعم والنبي قال هذا زاد اخوانكم من الجن يعني هو قضيه انه ياكل التمر قضيه هو لا ياكل إذن هو جاء لياخذ مين مهتم اذا هو على استعداد ان هو ياكل شيء من اي متاع قد قد يفعل القضيه في في هذه الحاله التي تكررت ما بين ابي ايوب في قصه وابي هريره في قصه اخرى وكلا القصتين نعم ثابت هي الرسول كان يخبرهم بما يحدث مما يدل على ان القضيه فيها نوع من التعليم ولي وليست الا لكان هذا بابا واسعا لكل الطرائق نحن نحاول ان احنا ان يعني انه للموضوع والمصدر الذي يؤكد هذا ان النبي تحدث عن طعامهم فذكر ان طعامهم هو العظم والروث وما فضل من فضلات ابن ادم ولم يذكر من طعامهم التمر طيب اخر حضر ذلك الاتصال واعود ان شاء الله السلام عليكم و احمد الله و بركاته الاخت شايماء من الاسكندرية آه. فضلي السلام عليكم و عليكم السلام و احمد الله و بركاته لو سمحت فضلي نحن نسمع لو سمحت و هنا اخويا من اسبوعين اذ نعم من اسبوعين يتجوز فبعد كدهوت ارى ان هو مربوط نعم فالعمل ايه دلوقتي يعني ممكن ان هو يتفك مثلا لو لو كان ايه طيب ان شاء الله باذن الله سنذكر ذلك باذن الله تابعي معانا ان شاء الله ونحكوا اسمع يبقى انه المال لم يثبت لا في ولا في التاريخ ولا في غيره حكايه انه بيروح بنك ويسرق او يروح بيته يسرق فلوس لانه حتى يعني بال بالعقل يعمل بالفلوس ايه يعني لا هو مش بالضروره ان هو يعني يعني لسه عشان قضيه نعم. الاخ اللي بيتكلم يعني نحن على اتفاق من الجني المتمرد نعم تمام لماذا ا ا ا فكر عليه ايه اسم او لفظ التمرد التمرد لانه عصى الله ويغوي ادم وهذه هذه هي شغلته الاساسيه ليست شغلته الاساسيه ان يرث ابن ادم ويضربه وشغلته هل الاساسيه هي التمرد ايضا هذا من باب التمرد هذه هي انه الم... يؤذي ابن ادم لانه يعني احنا اتفقنا على ان دول جنس مكلف مثلهم مثل البشر صحيح فان منا المسلمون ومننا القاسطون المارد من الشياطين وليس من الجن من... هو من كله من الف... من الف... الف... نعم هو نوع من يعني الجن ده نوع واللي ايه من نفس حديث ايه نفس الصيام م... صفده الشياطين في روايه مرضت مرضت <تصفيق> الشياطين الشياطين هم اصلا نوع من الجن اي ولكنه تمرد او خفر تشيطن فصار شيطانا كفر وزاد في غلوائه وبياذي الناس بالوسوسه او بالاضلال انما الجن ليس فيهم مرده انما الجن فيهم مسلم وفيهم كافر هو مرضت الجن يسمى شيطان نعم لكن يسمى شيطان اللي مهمته هذه له مهمه خاص وهي مهمه الاغواء وهؤلاء الـ الـ الـ الذين يتولاهم ابليس ويعني يطلقهم على الخلق لاضلال الخلق لا. لا. انا بس لا اريد ان القضيه حينما يترك الباب للكلام زي سيسهل على كل الناس وهذا هو, هذا هذا هو الواقع الذي عند كثير من الناس المريض بدل ما يبحث عن الطب الذي يعالج به نفسه أبسط شيء عنده أن يرد الأمر إلى غير المشكلة اللي بين الزوجين بدل ما يدوره على السبب الذي جعل المشكلة تتفقن بينهما يبقى فيه جن بيعمله للإنسان العلاقة التي قطعت بين الأرحام خلاف اللي ما أمر الله بدل ما ندور على سبب القطيعة ونصل من قطع لا ده يبقى فيه جن بيعمل ومن العجب انه هذا الجن اللي بيعمل الكلام ده عندما ناتي في القضايا الكبرى اللي عايزينها يعني آآ آآ يتسلط على الكفره وعلى على الصهاينه ولا ما حدش عارف يسلطه طب اللي بيبقى قادر يسلطه ده ليه ما ما يسلطوش على ما يسلطوش فاحنا كثير من الناس يحاول حل مشاكله عن طريق احنا عايزين عايزين, عايزين ناخد الموقف الوسطي في هذا الموقف الوسطي الشرعي اللي الشرع بيفعله ستجد ان في حقائق حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها حقائق محدوده وبوقائع واضحه وليست الحاوه لم يكن كل من مرض يقال له ايه ما منصوص من ديننا اولا ولا كل اثنين تخاصم لكن قضيه المسكه قضيه نفسها هل نحن يعني نصدق بها ام نقول ضرب من القهيه قضيه المس فلان أنا مسه أنا... الجن ماذا تقول انا انا اقول القران يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهنا بعض العلماء قال ان ال القران حينما يقول هذا لا يقول انه فيه مس بمعنى انه الشيطان تسلط واصاب الانسان باذى معين وانما يقصد هذا كنايه عن الخلل والخلل الذي حصل نتيجه اكل الربا وانه يتكلم عن صوره للمرابي في يوم القيامه واكثر العلماء فبقى يقولون بل هو مس يحصل و... وهو ما نسميه ي... بال يعني في نهايته ما يسمى بالجنون الجنون يعني ايه ان فبقى الانسان اصابته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام اتفضلي الو نعم نحن نسمعك اتفضلي ايوه اصل سلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله حضرتك عندي بنت اختي بت... بت... بتجي عليها اصوات كده ام يعني بتتكلم عليها نعم ورحنا للشيخ قال لنا ان هي عليها حد معرفش مسيحي ولا ايه ومش قدامه ما بينطقش نعم وهي في البيت بيفضل ي... ي... يتكلم معانا و... ويتردنا وعايز وعايز يذبح مامتها ومش عارف ايه كده اهوت نعم فمعرفش النهارده النهارده بالذات رحنا للشيخ عمل لنا كوبايه كده وقال لنا خلاص احنا حرقناه ومش عارفه ايه نعم واخد مبلغ وقدره يعني فمش عارفين الله ايه وهي قاعده نلله سبحانه وتعالى الهدايه وان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعفيها وتابعي معانا وان شاء الله هتسمعي الاجابه طيب علشان احنا تايرين أحنا. احنا دخلنا متو اسكري اليوم أحنا. والوقت يداهم نتعرض ان شاء الله الاسئله اللي هي اللي جت على عجاله كده دكتور عبد المهدي بتقول انا بقى لي خمس سنوات ما خرجتش من البيت ولما بخرج بحس ان انا عامله زي النحله بتتمايل وكان جسمها ب بينتفض وخمس سنوات ولما بتروح للدكتور الدكتور بيقول لها اه انت ممكن عندك تعب لكن ما هو ما يوصلكيش لهذه الدرجه شوف ماذا أنا تقول أنا لها يعني اذا كنت قد قلت في اول الحلقه ان الشياطين والجن ليست لهم قدره على فعل كل ما يريدون ولا يمكن لساحر ان يسلط جنن ليفعل بالانساني ما شاء الساحر او ما شاء الجن فانا اكمل هذا باني اقول كثير من الحالات التي تشكو وتظن ان هذا من الجن او من الشياطين او من السحر او من الحسد هذه كلها خطا والمسلم عليه لكي يتقي السحر والحسد وما يبقاش له كلام بعد كده يعني سيدنا محمد لما الراجل جه قال له استطلقت بطن اخي يعني اسهال له اسهال قال له اذهب فسقه عسلا راح وجه قال له برضه استطلق قال له اذهب فسقه عسلا الثالثه قال له ما اقول لك ايه صدق الله وكذبت بطن اخيك اذهب عسلاً. فسقه عسلا فسقه فبرئ فمعنى ذلك ان الانسان له وصفات وله تشخيصات من الاسلام ما يصحش بقى يغير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ما تعوذ متعوذ بمثلهما اللي هي سوره الفلق وسوره الناس صورتين قصيرتين الواحد يحصن نفسه واولاده وماله وبيته وكل احواله يقراهم ثلاث مرات في اول النهار بنيه ان يحفظه الله من كل مكروه وسوء وثلاث مرات اخر النهار بنيه ان يحفظه الله من كل مكروه وسوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه واهله ثم ينفخ في يديه ويمسح ثم يمسح مستطاعا من جسمه <تكلم> مين اللي بيعمل كده النهارده ان شاء الله هتعمل باذن الله لا <تكلم> المساله مش مساله مستفيضه كده زي ما دكتور عبد الرحمن قال ان هي يعني مش كثيره قوي زي ما الناس كده مكتراه نعم. ابدا وبعدين العلاج منها بسيط جدا حصن نفسك اولادك بصوره قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وانفخ امسح جسمك وانوي انك بتحصل بيتك اذكر الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة في وقتها ان شاء الله سليم كويس جدا ولا تقول لي واحد هو اللي هيفك السحر ولا واحدة هي اللي هتفك اللي مش عارف ايه لأ انت تحصل نفسك بنفسك وان شاء الله يحفظك الله ما دمت تستمر على هذا المنهج <تصفيق> <منهج رسول> الله خيرا دكتور عبد الرحمن الله بن سبحانه تعالى باري فيك وحفظك دكتور عبد الرحمن بيسال الايه الاخ عن الخبث والخبائث نعم ذكور الجن واناثها كما جاء في تفسير الخبث جمع خبيث وهو ذكور الجن ال ال ال الابالسه والخبائث انثاه وهذا عز وجل هذا فيه يعني هذا فيه انتم بتدخل الى مكان هذا موطن سكن الجن فانت تستعذ بالله منهم وتخرج فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافيه احد الالمانيين اللي بيتكلموا <تصفيق> للاسف يقول ان ان ان علماء الاسلام يعلمون الشباب والاطفال التطرف لانهم يقولون لهم اذا دخلت الى الخلاء فقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيحيى الاولاد في عوالم غيبيه هذا هو الخلل الذي نقوله هذا المتطرف في في في انكاره لحقائق الدين مثل هذا المفرط في انه يجعل الحياه كلها الحياه سهله وزي ما قال استاذنا الدكتور عبد المولد المعوذات ايته الكرسي في الحديث لن يزال معك من الله يحفظ ولا يقربك الشيطان نعم اخر اخر سوره البقره من قرأ بهما في ليلته كفتاه نعم التحصين بذكر الله لان الشيطان قناس يخنس احصن نفسي واحصن اهل بيتي واحصن اخواني ولا مانع من انه احد الصالحين يقرأ اما اللي بيشتغل بالاجره ده وعاملها نعم نعم يعني ان شاء الله تمام بالله قضيه نقص الفلوس من عند اللي بيسال ان هو بيحط فلوس وطبعا لما يبقى معنا الا ثلاث دقائق فعلى عجاله ماذا انت قائل لهذا الرجل هو بيقول انا بحط فلوس وما بلاقيهاش نعم حط مبلغ منهم قالت ان الجن يسرق فلوس من بيتك لا انا اشك فيك ولا اشك في الجن شكك مين في انا ولا لا في صاحب الفلوس عموما <تصفيق> انا هطلقها لاني جالسه فيها كل فتره معظمه انا اشك في صاحب الفلوس ان هو حد عنده في البيت بيسرق هو نفسه بيغلط هو بينسى والدليل على ذلك ان اخواته بيقولوله انت جرالك ايه معناها ان هم حاسين فيه بحاجة من الجن اذا لو فيه مستخدم من الجن يارف يخليه طيب برضو آه مثل هذه القضية انا سأعلقها للحلقة <تصفيق> القديمة لان انا شخصيا لي توقف نعم. معكم في هذه القضية <تصفيق> قضية ايه قضية ان هو قد يسرق الجن من ايه متاع البيت او نعم. من اموال البيت وهبي بحقائق فاثبتها ان شاء الله معكم من احيان الله سبحانه وتعالى في الحلقه الايه انا قلت من, من الاول ان انت المفروض تبقى با... قضيه الانسان مربوط اه يعني انا ارى ان قضيه الربط هذه قضيه نفسيه في المقام الاول يعني وغالب ما يجري فيها هو عمل نفسي بحت وكل الاخ يعني استئم بالله والرهبه وال وداخل حياه, حياة جديده والادب و... و... ولعل صاحب حياء ولعل انسان يعني صاحب خلق فيدخل الى شيء جديد عمليه فسيولوجيه بالتعبير العلمي جديده نعم. وحياه جديده شيء طبيعي انه قد تحسن في النفس بعض الاشياء وانا اقول له لا اشكال ولا تروح لحد ولا محتاج اقرا القران اقرا سوره البقره تطرد الشياطين من البيت اقرا ايه الكرسي واكثر منها اقرا المعوذات عوذ نفسك عوذ زوجتك استعين بالله اذكر الله ان شاء الله ربنا لك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذكى الله خيرا دكتور عبد المهدي وانا اسف لان الوقت قد دهمنا مشاهدينا الاعزاء ان شاء الله انا اعيدكم بصحبه الساده العلماء حيكون لنا وقفات بعد وقفات في هذا العالم الغريب واللي هو بيشغل اذهان أعلم. أعلم. معظم من الناس هيكون لينا حلقات ان شاء الله مقبله سنعرض فيها على كثير من مثل هذه القضايا ونرد فيها على اسئلهكم ال التي تخص كل انسان من السائلين في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للساده اصحاب الفضيله الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ رئيس قسم الحديث جامعه الازهر استاذ عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وجامعة الأظهر ولكم مني مشاهدين العزاء أجمل التحايا والتهاني ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آي القرآن أخبرك قام حوارا ناخذ بالمراني ونرد الشبهات خاصه وحكايات